الحمد لله نحمده ونسأله ونصفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ونسيئة عبدنا وأخوارنا وأفعالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يهدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيء له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه واقام الحجه واازان الرغبه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين ربه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلمات في من يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نص واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا اتقوا الله الذي تساءل له ورحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً اللهم اجعلنا من الفائزين سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا مجهنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الآمال وعرنا حب كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمه ما فهم صحيحاً إنك أنت الوهاب ورد من أول جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتبك العظيم وإلى العمل بسنة نبيك الكريم وإلى التمسك بذينك وشرعك القويم يا حي يا قيوم معشر أهل الإيمان يقول الله جل في علاه وتقدس تسماؤه وصفاته وعز سلطانه وكماله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول زمن القائد قد جاءكم من الله النور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضانه رسول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم ويقول يا أيها الناس قد جاءكم مرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينة ويقول سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المتحرون ويقول مخاطباً لنبيه الكريم في قرآنه العظيم من آخر سورة الشورى المكية وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الليه ما كنت تدري من الكتاب ولا الليه ولكن جعلناه نورا مهديبا من نساء فاخر امام البخاري هي صحيحه وابو داود في سننه من حديث بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وأخرج الإمام مخار ومصري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفرة الكرام البرره والذي يقرا القران وهو يشد عليه ازراه وازرار في روايه عليه اخرجه امام البخاري ومسلم وغيرهما من جوامع الحديث وكتب السنه من حديث ابي موسى الاشعر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ليحها طيب وطعمها حلم ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الصمرة لا ليح لها وطعمها حلم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحنة ليحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل لا ليح لها وطعمها مر أخرج الإمام مسلم وأبو داود أيضاً من حديث أبي غرير صلى الله عليه وسلم بحديث طويل يقول في آخره النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنف طريقاً يلتمس به من صلى الله عليه له طريقا إلى الجنة وفي لواية سهب الله له به طريقا إلى الجنة ثم قال سurger الرسول ومجتمع قوم في بيت وبيوت الله يتلون كتاب الله ويتدار سونا للخص إلا نزلت عليهم الساكينة وغشيتهم الرحمة وحقثهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومجتمع قوم في بيت وبيوت الله يتلون كتاب الله ويتدار سوناpsilonه بينهم إلا أن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فأخرج الإمام مسلم أيضا وداودا من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو بطحانة أو العقيق فيأتي منه بناقتين أو بيأتي منه بناقتين كوما أغير قلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن يغذو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خللهم ناقتين وثلاث خللهم ثلاث وأربار قلوا من عدادهما من الإبين فأخرج أبو داود وتلمد في سنانهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن العرص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتقي ورتين فما كنت ترتين في الدنيا فإن منزلتك عند من آخر آية تقرأها فيقول صلى الله عليه وسلم حديث صعي المنسين اقرأوا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرأوا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أطرج Brook Kari من حديثه حمر بن خطر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين أخرج الإمام وأحمد في مسنده الإمام التبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عمر أيضا. بن العاص رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القرآن قال القرآن والصوم يشفعان في صاحبهما يوم القيامة فيقول القرآن أي ربي منعته اليوم بالليل فالشفعني فيه ويقول الصوم أي رب منعته الطعام والشهوات أو لذات فشفعني به خالص إذن الرسول فيشفعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وما ينطق عن نوا إنه إلا وحيو نوحى أيها الإخوة والمخلصون الأسياء فهذا الشهر شهر الضركة وشهر الخير وشهر الغفران وشهر النفحات ونزل الرحمات وشهر العطايا وشهر الذي تغفر فيه ذنوب الصائمين القائمين والطائعين والله سبحانه وتعالى وعدوا بهذا في كتابه حيث قال الصائمين والصائمات إلى أن قال أعد الله له مغفرة وأجر عظيمة هذا جاء على سينة لساني وخرج من بين شفة من يلتق عن الهراء صلى الله عليه وسلم حيث قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بيهن إلى الشملة كبابير وقال صلى الله عليه وسلم وقام رمضان إيمانا واحتساما غفر لهما تقدم من دنبه وقال في حق القيام وقام رمضان إيمانا واحتساما غفر لهما تقدم من دنبه وقال أيضا في ليلة تقول هذا الشهر المباركا ليلة الق masc يقام إيمان واحتساما له ما تقدم من دنبه وهو شهر خصر الله طب وتعالى wa ta'ala في فيه فهو سبحانه وتعالى عظمه بنزول هذا القرآن العظيم وهذا القرآن الكريم وهذا القرآن الحكيم وهذا القرآن المجيد الذي وصفه في هذا كله وغيره الله سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بالعظمات حيث قال وخاطباً للنبيه الكريم في قرآنه العظيم ولقد هاته السبع من المثال والقرآن العظيم والقرآن العظيم ووصف الله سبحانه وتعالى كتابه بالحكمة والحكيم بالقياس والقرآن الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم من فاتحة سورة الهروس المكية ومن فاتحة سورة القمان تنزيل الكتاب تنزيل الفلامين تلك آية كتاب الحكيم لهودا ورحمة المحسنين كتاب الحكيم أيضا وصف الله تبارك وتعالى كتابه بالمجادة فقال فهو قرآن مجيد وقال خاف القرآن المجيد كما وصفه بالكرم فقال إنه لا قرآن كريم فهذا القرآن موصف بالصفات من هذه الصفة الأربع فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة القرآن ومن حملة القرآن وكفى بها نعمة فهذه نعمة عظيمة نحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا من أهل القرآن ومن أمة القرآن وبهذه المناسبة وهي مناسبة هذا الشهر الشهر الذي خصه الله تبارك وتعالى في نزول القرآن فيه أخصرنا أن يشنف آذانكم في هذه الحصة في هذا اليوم المبارك بما يتعلق ببعض واجبة القرآن عليهم هذا القرآن هو رسالة رب العالمين إلى الناس أجمعين إلى الناس كلهم إلى الأمراء وإلى المأمورين وإلى الحكام والمحكومين وإلى الرئيساء والمرؤوسين وإلى الصغير والكبير وإلى المرأة والرجول وإلى الغني والفقير فهو القرآن المسلمين هدى للناس ذلك الكتاب لا رأي فيه هدى للمتقين وهو يحمل الهداية للمتقين ويحضر الخير كله للمؤمنين ويمنزل الملقى القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم أو عزتكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ونزلنا عادة الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين تلزمه الروح القدس من ربك بالحق المثبت الذينا آمن وهدى وبشرى للمسلمين كتاب لنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب لنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم هذا بلاغ للناس ولينظاموا به وليعلموا أنما هو إله واحد فالقرآن جاء بهذه الأهداف التي شنت بها آذانكم والله سبحانه وتعالى يقول به الهداية للناس وبه الإنذار للعالمين تبارك الذي نزل الجرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلعه هذا القرآن جاء للناس كلهم ثم يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران وهدى للناس يا الناس من رسول الله اليكم جميعا الذي له في السماوات ولا الارض امنوا آمن الذي امن نور الله تبارك وتعالى الناس من الله اليكم الذي له في السماوات ولا الارض امنوا والنور الذي هدى والنور هذا النور الذي أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي فالمراد به هو القران العظيم الله تبارك وتعالى اطلق عليه النور في آيات كثيرة امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعل لكم مستغلب امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزل امنوا بالله امنوا بالله ورسوله وانفقوا جعل لكم مستغلب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هذا يا لعباد الله صبرك وتعالى على القرآن نور في كثير من آياته قد جاءكم من الله نور وكتاب المبين يا الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نوراً هذه الرسالة وهذا النور وهذا العياد <تصفيق> الذي يحمل هذا الخير الذي جاء في هذه الآيات التي شنفت بها آذانكم وأترقت بها مسامعكم للبشرية كلها فمن تمسك به وتخلق به وتحل به وعمل بما, وعمل بما فيه وتحكم إليه وقام بما يجب بما أرجبه عليه وبما تضمنه من حلال وحرام ومحكم ومتشابه وتبشير وإنذار وقصص وملاعب وأمثال وعبار فيكون منها الفائزين وهو رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس أجمعين وغلو معقول أن تأتيك الرسالة من صديقي أو من أخي أو من ولد صالح أو من أبي أو من مدير إدارة أنت موظف فيها ولا تسارع إلى قراءة هذه الرسالة هل معقول هذا أن تترك الرسالة تحميل لك الخير أو تدلك على ما لعلم, بك ما لعلم لك بها أو بمضمونها ولا تسارع إلى قراءة بل إذا أسدك الرسالة من مدير المعمل أو المصنع أو الإدارة التي أنت موظف فيها تسارع إلى قراءتها في الحين وحتى لو فرضنا أنك لا تحسن القراءة تذهب هذه الرسالة إلى من تظن أنه يحسن القراءة وإذا لم تطمئن إلى قراءته أو إلى إذا رأيت منه الدوران أو تلأت في قراءتها فالظنى تذهب بها إلى شخص آخر وربما تذهب بها إلى الثالث والرابع حتى يحصل لك اليقين بمضمون هذه الرسالة بينما هذه الرسالة آتتك من مخلوق لا يملك لك ضرعا ولا نفعا ولا يملك لك موتا ولا حياة ولا نشورا فكيف برسالة الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق الذي هو أن عمع لنا بالخلق والإيجاد أولا وأنعم علينا بالرزق والإمداد ثانيا بحيث كل واحد منا هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى شديد الفقر هو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى بما تحمله كلمة الفقر من معناها فإذا هو سبحانه وتعالى أمسك علينا المطار أو هذا الماء الذي هو مادة الحياة ومعنى أمر السدود بأن تغير ما فيها من الماء فيقول للسماء أقليل ويقول للأرض إبلاعي ما يوجد فيك من الماء لا يستطيع الإنسان الحصول بعد هذا على قطرة ماء الذي هو مادة الحياة وأساسها ومصدر الرزق وأساسه ألا وهو هذا الماء بدونه لا تقوم حياة من أكثر من هذا وهو الله سبحانه وتعالى إذا أمسك هذه المادة التي توجد في هذا الفضاء من الهواء الذي يسجقه الإنسان والذي يفسقر الإنسان في كل ثانية هو مفسقر إلى هذا المادة وإلى هذا الهواء وإلى هذا الاكسجين فإذا دار الله به ما تنضي إلا خمس دقائق حتى يغفض آخر منا بالنسبة لمن له الجهاز التنفسي سالم المئة بالمئة إذا كان له هذا الجهاز سالما المئة يقول أهل الخبرة بهذه الأجهزة بهذا الجهاز الذي يوجد مثلا في الإنسان لا, لا يتجاوز به خمس دقائق هذا جوزبيه 5 دقائق حتى يكون ها قد رفض ها سينفذ انفاسه شايفوا لقد رفض انفاسه وخرجت اروعف ليس تولي انسان ان يصرني على هذه الماده لا أن يشد من حيث هيت يعني منافذ الهواء اكثر مثلا من دقه او من دقتين اما اذا كان له هذا الضيطة أو الروم أو هذا هذا لا يتجوز هذا لا يصل إلى خمس مثل الضاء القائد نعم فقراء إلى الله فالله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء هو الذي أغنان بفضله هو سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا الكتاب وأخبرنا فيه على أن الإنسان إذا تمسك به ووقف عند حدوده وامتتر أوامرات وشنب نواهية حل, حل حلالة حل حلاله وحرم حرامه مهما أمره اؤتمر ومهما نهاه امتهى ووقف عند حده واعتبر بعباره فيكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة وهذا ما تضم له جل وعلا من آخر سورة طاه المكية فمن اتبع الغدايا فلا يضب ولا يشقى فمن اتبعه الدايا وأوضى الله هو بيانه وهو ما جاء في وحيه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وما أوحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن العظيم ومن أرد عن ذكري عرض عن تناوته أرد عن تعلمه وعن تعليمه وعن التحكم إليه عن العمل بما فيه وعن الرجوع إليه عند نزول المخصمات والمنازعات من واجب القرآن علينا هو أن نتلوه هو أن نقرأه قلت هل معقول للإنسان تأتي رسالة تتضمن منفعة الله ولا يقرأها ليقول هذا لا يعرف النفع الذي يقدم إليه هكذا خصوصاً لزالة تشدر من أن جاءتهم هكذا من مصدره أن نفع فيه محقاً إما بإخباره بفوائد أو لا هكذا بإعانته أو بأن يخبره بأنه سيصل له أو أن دراهي وضمانه لا مثلاً في التالي في يكون على السعداد هكذا حتى يترقى هذا المكان من فلاني أو يقول لا مثلاً من فلاني هذا القرآن الواجبة علىنا هو أن نتنوه والله سبحانه وتعالى حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتلاوة القرآن في قولهم من سورة الكاف المكية وجل ما أحيي إليك من كتاب ربك الأمبادل لكلماته وفي قوله من آخر سورة العكبوت اتنوا ما أحيي إليك من الكتاب وآخر الصلاة ومن آخر سورة النم لما أملت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وأملت أن يكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن وأملت أن أتلوا القرآن فالأمر امتلوة القرآن لنبي صلى الله عليه وسلم ليس مخصوصا به ليس خاصا ليس هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته في قيادته صلى الله عليه وسلم وفي تلاوة القرآن تجار مع الله سبحانه وتعالى لا بوار فيها ولا كسادة ولا خسارة بعد في تلاوة القرآن تجار مع الله والتجارة مع الله الرمح فيها محقق بأضعاف مضاعفة حيث قال جل وعلا في هذا المعنى إن الذين يجلون كتاب الله وحقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرًا وعالمية قال سبحانه وتعالى يرجون تجارة والمراض بالرجاء وطلب بمعنى أن من سبب كتاب الله تبارك وتعالى حق تلاوته وتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى حق تلاوته لأن يعطى الحرف حقه ومستقع حقه أما هو مقرر في كتوب الأداء ومعرضه بالتجويد والصفات الحرب وكذلك من مقراجه هذا من صفات الإيمان الذين يتنون الذين يتنون الكتاب يتنون وحق أولئك يؤمنون به الذين آتناهم الكتاب يتنون وحق تلوته يؤمنون به فهذا من صفات الإيمان والله سبحانه وتعالى يرجعون لن تبور أي لن تهلك لا هلك فيها ولا كسادة ولا خسارة يعني هذه تجارة مع الله ومن يتجر مع الله فربحه في هذه التجارة محقق بأضعاف مضاعفة وفي هذا يقول سيدنا النبي في الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام التنوذي في سنانه من حديث عبد الله المشهور رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف حسن والحسنة بعشر أمتابها لا أقل ألف لا من حرف ولكن ألف حرفون ولا من حرفون ومي من حرفون رجونة صلى الله عليه وسلم امتتر أمر الله سبحانه وتعالى بالتلاوة فقام بإتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى على وجهه وربنا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بإتلاوة كتاب الله فمن الوسائل والطرق والمنائل التي سنقى النبي صلى الله عليه وسلم في صرفية هذه الأمة حتى كانت حل الأمام حتى استحقت أن تخاطب في قرآن الله, الله العظيم في قوله جل وعلا كنتم خير أمة مخرجة للناس وفي قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس فسلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى هي أحد الوسائب التي رب بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وهذه الوسائل جاء الحديث عنها وجاءت مبينتان في أربعة مواضيع من كتاب الله سبحانه وتعالى في أربعة مواضيع من كتاب الله سبحانه وتعالى الموضع الأول من سورة البقرة المدنية فما أرسلنا فيكم رسولا الأول من دعاء وإسماعيل حينما فرغا والتهياء من دناء بيت الله توجه عليهم وعلمين صلاة والسلام لله تبارك وتعالى بالدعاء وتضرر ومما دعوى الله تبارك وتعالى به هو ما حقه القرآن من دعائهم وتضررر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هناك أنت العزيز الحكيم الموضع الثاني من نفس هذه الصورة أيضاً يقول الجد وعلا كما أصل فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون والمرضي الرابي من صورة آل عمران المدنية وهي تأتي بعد صورة البقارة مباشرة أي الصورة الثالثة في كتاب الله بعد, بعد الفاتحة البقارة ثم آل عمران جاء في ذكر الوسائل التي بيّن الله أو, أو رب النبي التي ربّى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور قد من الله على المؤمنين ابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يذكرهم باياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين والموضع الرابع من سورة الجمعة المدنية هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال من امة الحق يتنونك ترى الله فتلوة كتاب الله تبارك وتعالى هذا من واجبة القرآن علينا هذا أولا ثانيا من حق القرآن علينا ومن واجبة ديننا ومن واجبة ربنا علينا هو أن نتدبر هذا القرآن ومن ثم ربخنا الله تبارك وتعالى على عدم تدبريه في كثير من آياته لنقومه جل وعلا وهذا كتاب نزلناه مبارك خلطه الكتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته الله تضرق وقل أفلي تدبرنا القرآن أم على كل من أقفالها أفلي تدبرنا القرآن ولو كان من عند غري الله إذا وجدوا فيه ارتلاف كثيرة ويقول أفلم يتدبر القول أن جاءهما لم يتعبعه الولي ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك هذا كتاب منزل كما جاء وصره بهادف كثير من آيته كتاب نزلناه إليك مباركون مصدقون كتاب نزلناه إليك مباركون نتسابعون ومنزل مبارك أن يعمل وجميع المسلمين في مشارك الأرض والمغاربية بباركة هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى من أهداف التي انزل هذا القرآن المنزل المبارك هو التدبر هو التدبر أي ليتمعنوا، وليمعنوا، وليتأملوا، وليتفكروا، وليتفحهم، على هذا القرآن أعلى في هذا القرآن؟ القرآن ما فيه؟ القرآن فيه الحلال، الحرار، المحكم، التمشير، هكذا المتشابط، التمشير، الإنذى، الخاصة، الملايب، الأمثال، العظار، هكذا لابد من تضبر حين تقرأ رسالة تتضبرها وتتعلم هذه رسالة الخالق الرازق أنت المسقر إليه وهو الغاني وعنك الغنى المطلق يتضبر هذا من حق ثالثا من حق القرآن علينا هو أن نتعلمه ورابعا هو أن نعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه بلغوا عني ولو آية بلغ عني كل صلى الله عليه وسلم ولو آية كل واحد مسؤول أمام الله ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى بالسؤال هل علم زوجته القدر الواجب فتحة الواجب لودة هذه يجيب على كل واحد أن يلقنها لزوجته ولأبنائه ولأبيه وأمه إذا كان جاهليني وغير حافظين لهذا القبر الوجب وثم ما تأثر من صور أو آية هكذا الوحيد من وأنفسكم أهلكم نار خيركم انتعال أماء القرآن وعلمه من حق القرآن علينا هو أن نعظمه لأنه كلام عظيم وكلام العظيم ووصفه الله صبرك وتعالى بالعظمه وهكذا ينبغي لأنه نعظمه هذا من حقه علينا وأيضاً من حق القرآن علينا هو أن نرجع إليه عند نزول المخاصمات وعند نزول المنازعات إذا كنا مؤمنين به ومما يجب الإيمان به حقاً فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله أي إلى كتابه سبحانه وتعالى والرسول إذا كنتم هنا بالله واليوم الآخر ذلك قال هو أحسن تولد الرسول في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته من حق القرآن علينا أيضا هو أن أن أصغى إلى قراءته وأن نستمع إلى تلاوته ولا يجوز الهارج والإعراض عنه أو الكلام عند تلاوة القرآن انتثال لقول ربنا عز وجل وإذا قل القرآن فاسمعوا له وعنصيته الله سبحانه وتعالى يأمرون بالاستماع إلى القرآن عند قراءته ومن الإنصاة والاستماع إليه عند تلاوته وإذا قرأ القرآن فاستمعوا يهو أنصتك هذه كلها من حقوق القرآن عليه. فمن حقوق القرآن علينا هو أن نتلوه وفي هذا المعنى يقول سيدنا الرسول في الحديث الذي أخرجه إمام بخاري ومسلم وغيرهما لا حسد إلا فتنتين لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله مالا فصلطه على هنكتي في الخير ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي به ورجل آتاه الله القرآن فهو يشلو آناء النهوة وأطرف النهار فالإسان ينبغي به ان يعرف قيمه حياته فحياه الانسان ها راس مال هو حياته هو اوقاته فيما فيها الصباح والليل فيما فيها الصباح والمساء والليل والنهار وبما يعيشه من مراحل من وكذلك الكهوله والشيخوخه ولا يقول كما يقول كثير فنحاول نقتل الوقت ناتي المغرب فقد ذا العلم والوقت أكثر من الدهر وجاء الحديث عنه في القرآن وفي أحادث رسول الله وصنف فيه النسوة الصانف وعلفوا فيها الرسائل لبيان قيمة الوقت فالوقت أكثر من الدراهيم فالدراهيم الضناني إذا أضعت للإنسان إذا دعا للإنسان قدر من الدراهم يمكن أن يعرضهم لأضعف مضعفا ولكن من جهب الشبابه والإنسان إذا أصبحا في سن الكهولة وبالأحراء إذا دخل في الشيخ وخاتي أصبح مستحيلاً في حقه أن يرجع شربل هل سمعتم بشيخ الرجع على شربل؟ أو بكهل الرجع على شربل؟ أو بشرب الرجع وتراطبنا؟ هذا مستحيل الوقت إن بغي الإنسان أن يحافظ عليه لن تنع نسي عندك في الوقت وشفتي سبيعي؟ حسنًا تبقى من الوقت عندما يكون يدورها في المغرب عندما يكون يدورها في المغرب فإذا أخذي سلبها يجب أن يتحفظ عنه عندما يأخذ العلم وضعها قد يسيب أن يكون وحيث أن ترى الوقت رأى أكثر من الذهب فالذهب إذا طاعب من الإنسان يمكن أن يعوضه فإن ولكن الوقت هو كل ذهبته يطيع الإنسان من حياته الاخر هذه لحظه او ساعه ولا كل يوم او اسبوع او شهر شهر او شهور او الحين تكون له تكون تكون على حسره يقول يا حسره يقول يا حسره على ما في جنبي الله هذا ويقول يعني ثاني قدمت لحياتي يا ثاني قدمت لي من عند خروج روحه وحينما يحضره ملك الموت يقول رضي لو لا أحسن إلى أجل قليل, قليل قل فأصدر الوثمان قال لكم صعب قبولا ولو كان الله سيد جاء جميل سيد جاء أحدهم الموت قال اغذر جئ فعلي يعمل صالحا بما ترس كلا ومن ثم يقول سيدنا رسول عبد الله عمر بسم بخاري يقول عبد الله عمر رضي الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيبي وقال يا عبد الله وفي الدنيا كأنك غريب العابل السبيل وفي رواية في غير البخاري وعد نفسك من أهل القبر وعد نفسك من أهل القبر ومن ثم كان عبد الله الرماد يقول إذا أصلحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيته فلا تنتظر هذا الصدع وخذ نصحاتك إماماتك ومن هكذا من حياتك لممتك ومن لمرضك أو لسقمك أو كما قال والوقت هو من الأربعة التي لا تزال قدم عبدي هكذا بين يديك لا تبارد حتى يشعل لا تزال قدم عبدي حتى يسأل عن اربعه يناكر نبي صلى الله عليه وسلم وعن شببي فيما افناه عن شببي فيما افناه وعن امورهم بالله من فقاه هذا هذا ثلاثه هذا اربعه لو مثلا يسال عنها عن شببي فيما وعن قبر عن شببه وعن وعن امورهم فالوقت حاجه الناس ولو ان الانسان هذه الاوقات هي فارغه لكي يقضي الانسان مثلا في المقاهي ولكي يترضيه هكذا في الهداوات أو الفراغ مليع العلم. هذه الأقضاء مثلا في التعليم القرآن وأقضاء مثلا في الحفظ عمسين ليحفظ القرآن والإنسان الذي يعرف الكتابة ويعرف القراءة ويحسن عدد وليحفظ القرآن في حياته تضيعها هذا ما استفدها مثلا من وقسه القرآن يدام إنسان خاصة في أجنسها حما جاء القرآن هذا عبد الله بن مسعودنا من كبار الصعر يقول حافظوا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة هذه سورة كانوا معلماً كانوا معلموا القرآن يعلموا منه بالقرآن من يعلموا في أغالي ما آية خيركم من تعلم القرآن وعلم هذا عبد الله بن كان كالصحاب الذين كانوا في سن النبي وكان يعمل اكتار من سن النبي كان يحفظ القرآن كذلك عن ذريمة الأطحال لأن هذا القرآن لا يحفظه إلا مثل الصغار كل مكان الإنسان يحسن مثل القراءة، ولكن يحفظ مثل وحدها لا أبدأ بالقراءة من الشيخ يا طالباً تقرأ عن أردعي، والنون من صوه للشركة فيه، ومن يقرأ إلى شيخه يتبعه والنون من صوه للشركة فيه، ومن يقرأ إلى شيخه يتبعه الجمعة التياميه لا أبدأ هذا نسمع للأستاذ يقول إن السماء شفت هذا السماء شفت لأنها متحرق هذا اش يقول في الجنه باغي يقول للصاير وماشي قلنا هكذا ها في الحبه هو قرئ في الشعي هذا في قاده تصحيبات الفاتحه هذا مثلا شي الحمد لله الكتاب المرصود الكتاب هذا ماشي غير في رمضان وغير رمضان هذا هذا مصحف للمسلم هنا يحسن القراء يسر القراء هذه كل شهر بلا قيمه في البيت خصها في الشهر اذا تقدر هذا الورد الإنسان يلتزم بها هذا الورد الإنسان يلتزم بالله يتظهر القرآن تعالى يكون البيت منوع نحن عرضنا عن القرآن، عرضنا عن تلاوتين نحن مثل القرآن وهذا جاءتنا هذه التعاسر وهذا الضنج عندنا البيوت والمفروشات والاناره والميه مثلا موجوده والخلاص مثلا موجوده اللي ما كاتشي موجوده عند ابائنا وعند اسلافنا وكانوا مثلا هذاك الشيء اللي كانوا كعرفوه اها حتى في عن الاسلام كتشد التركه قد من هذه قال يكون هو الصواب وقال يكون لا وقال يكون هكذا ولكن هكذا ما عندنا واحنا علينا الى الحمد لله تبارك وتعالى والمسائل والوسائل متى ما ميسره يا بؤسنا هذا ما كنعيلمو هاد التسجيلات باش يسمع القران ما يسمعش برا الشيء الا سمع مثلا نقول عبد المجيد وهكذا مثلا وتابا الا ختمتي مثلا القران هذا الورد كل ها كل يوم, كل يوم جزء جزء حسبك إما من روح يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يقرأ في القرآن هذا ما هو منور عنده كل خير الخير الموافر الذي يجب موجود عند أبائنا وعند أجدادنا وعند إسلافنا ومع ذلك كان الإنسان إذا تُفرّن الظل هو الخبز والماء بكل حمد الله الخبز وماء من وما الظل هو النعيم الأجنب جاهيت نعمة ربنا قلت أنني مقيم فآباؤنا وأجدادنا كان إذا توفّر عندهم الظل والقبض والماء فهو مثل في نائمة، وهو مثل في هذا الخبض هو الخبض، هكذا حبيث وكذلك في البيت هكذا هو مع ماليجا؟ فينكم بحيات من الأهل، كنت يجيب الإنسان عنده كل خير وإنسان يعيش في ساعات بعد العالية يصر عليهم أكد فيه الخير ويحنة ويختار فيه السامة والمشروبات والزباد وأكد فيه الخير وهو في تعاس يعيش بالله في تعاسر مع نفسه مع زوجه مع أولاده مع أحاده مع أسهاره مع جلانه مع قلبائه مع أخواته واخواته مع بعضه مع عين جاءت هذا التعاسر من أنه جاء هذا الظلم ومن جاء هذا الخدلان ومن جاء هو من وهو من بعدنا عن كتاب الله يتمرك وتعالى قال القرآن يقرأ في المتناء إلا في المناسبة في الليلة قتموا بالنظامات في الأقراحة والأفراحة وفي أفراحة الكتب الحال أنا أعرضنا عن القرآن وانتما جاءت مثلا هذه التعاسع الإنسان عنده اللباس وعنده المظلوجات وعنده وعنده من الخير هو ما كان متوفر عند آبيه وعند جرده ومع ذلك يعيشوا مثلا في التعاسع أعرضنا عن القرآن الإنسان إذا قرأت تزمع في كل يوم يقرأ وإنما يرز يكون عنده مرضة اسمها هكذا قسمه في الشهر سنه كم ديا 12 عشرة 12 قسمه 12 قسمه في القرآن. هكذا أفرم من يزال أولا قتلت مفادرة ما ليه لا نقضيها مثلا في المقهر أو لا في الدورة أو لا على مسير فيما ليعود علي بالله وحتى نقول قد يوم يا حسنة على ما فردت في جنب الله وكل الكلمة يعطيك الله تبارك وعليه حسنة والحسنة مثلا مع عشر فإنسا هكذا, إلي هكذا في إليك تتضبوا ومكان مثلا لإمعان وهكذا في القرآن اكتر لي هو مثلا واضح فهذا حيما تسم تؤد الأمانة ها؟ يوم تجد كل نفس ما عمله من خير محضارة فمن يعمل مفقالة درات الخير يرى ومن يعمل مفقالة درات الشر يرى اتمعوا ووجدوا ما عملوا حاضرة ووجدوا ما عملوا حاضرة هذا كتهم أقام الصلاة وآت الزكاة إن الأبرار لفي نائم وجل. او ان الفجار لا فجاه انا غاتك اذا كتتضبط يكون الحسنات وترتبط اعرس تجمع من الحسنات ويكون عندك من الدرجات ويقل لك يوم الخيامه اقرا وارتق وارتق ما كنت في طرطس الدنيا لا يقل اقرا وارتق هون يعطيك الله تبارك وتعالى الدرجات على حسب ما كل درجه يعطيك الله ب... كل اياته الله تبارك وتعالى درجة ويرتقك الله تبارك وتعالى كما شانه اوعاد هذا دوراً إن شاء الله أخرى مع أهدتك شنت بها فآدانكم من أهدتها من قدمة لآلية الأحادي يقول لك اقرأ وارتقي كما كنت ترسل في الدنيا فإن مزينتك عند آخر آية فتقرأوها ربما هذه الآلة هذا الحاسوب يعجز عن هذه الحسنة ومشارك الله تبارك ويتعالى هذه عالة لوة القرآن على تلاوة القرآن بحياته كنت من التسالين لكتاب الله تبارك والحق والحسنة والحسنة بعشرة أمثالية وانت على الاقاد كل شهر مثلا ختمة اثنى, عشر اثنى عشرة اثنى عشرة ختمة في كل مثلا السنة وإذا بارك الله تبارك وتعالى تعالى مثلا في العمور هكذا وطلع عموره هكذا وطلع عموره وحسن عام المعلمة مثلا فيه لكم معنا مثلا هذا مثلا صحيح أه. أهل... تنسون إن شاء الله من الفائزين جعلن الله تبارك وتعالى وإياكم من الفائزين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حياء النوم والأموات إنه غفار لمن تاب وآمن وعامل صالحا في المهتدى الله دحمنا رب العالمين